وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يَسْأَمُ لِإنسانٍ دُعاء الخيرِ وَإِمَّا سَهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ قَنُوطٌ ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فَلَنُنَبِّئَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُزِيقَنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَليظٌ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبِجَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريضٌ قل رايتهم إن كان من عاد الله ثم كفرت به ثم كفرت به من ظل من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا فلا فاق وفي أنفسهم حتى يتبيان لهم